بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين لاحظتم في المحاضرة الماضية أننا تطرقنا إلى أهم الفرق المسيحية والتي هي ذات الجذور المنتشرة اليوم لها جذور في العالم المسيحي كما هو في وضعه الحالي أهم تلك الفرق النسطورية التي تمثلها كنائس في العراق وجزء من سوريا و ثم اليعقوبية أو الأرثوذكس، وهي كثيرة الانتشار في الشرق، الشرق بمعناه العربي المسلم، وكذلك في الشرق الأوروبي، في الكنائس الشرقية الأوروبية، أيضا في اليونان، كنيسة لأن الكنيسة اليونانية تجد نفسها قديمة جدا. وأقدم من كنيسة روما كذا تعتبر فأحد الرسائل الموجهة من بولس إلى بعض المدن اليونانية إلى أهل كورنثا إلى أهل أثينا فتجد لنفسها الحق في أنها تنطق باسم المسيحية كما ظهرت ثم المذهب ال الملكاني أو هو الذي اصطلح فيما بعد على أنه الكاثوليكي وتقوده كنيسة روما هذه الخلافات أو الانقسامات فيما بينها كانت حول طبيعة المسيح حول الجانب البشري والجانب الإلهي بالنسبة للسيد المسيح وكيف يمكن أن يولد يعني هنالك عدة أمور كانت تثار إشكالات منهم من النصارى حاولوا أن يقولوا أن الجزء البشري للسيد المسيح أو الناسوت ما يسمى بالناسوت منفصل عن اللاهوت فالصلب تم على الناسوت على الجزء البشري وهذا الذي كان يتحرك ويمشي ويعظ هو المسيح الإنسان البشر الذي نراه هو مجسم أما ما يسمى بالإلهية أو بالجانب الإلهي ومنها من الله نعمة بركة شيء من هذا القبيل الكنائس الأخرى وحدت الأرثوذوكس يوحدون بين التوحيد مطلق لانفصال فيه توحيد تام بين اللاهوت والناسوت بالتالي يبيحون لقولهم أن المسيح عليه السلام يعني ولد من مريم إنسانا وإلها فهي أم الإله على أي حال كذلك فإن الصلبة تم على الاثنين كما ترى بعد ذلك الكنيسة الكاثوليكية <تصفيق> فالكنيسة الكاثوليكية ميزت بين الطبيعتين الإلهية والبشرية تقول نعم موجود هذا الطبيعتين ولكنهما متحدان في المسيح وأن الصلب تم على اللاهوت والناسوت معا فهناك تمايز لكن ليس هنالك انفصال يعني بقيت القضية كما هي ليس هذا يعني بقي الخلاف حول هذه الأمور حول أسس العقيدة طبعا كان هنالك هذه الخلافات هنالك فرق أخرى يمكن أن تكون كثيرة موجودة في داخل المسيحية نذكر أهمها ذكرنا أريوس ودعوته إلى إنكار إلوهية المسيح وكان أنه إنسان هذه الصيحات كانت موجودة لتصحيح مسار العقيدة بعد ذلك اتخذت الكنيسة شكلا آخر كما قلنا حينما تبنت كل النظام الروماني حينما أصبح السلطة السياسية فاستعارت السلطة السياسية للرومان كانت سلطة قاسية ومطلقة الصلاحيات فالكنيسة أيضا ورثت هذه الصلاحيات المطلقة أضفت عليها الإطلاق الديني أيضا الذي يعطيها هذا المطلق الديني يعطيها صلاحيات لا حدود لها بحيث أصبح البابا هو الناطق باسم الرب هو ظل الله على الأرض بيده مفاتيح السماء فصلاحيات لا حدود لها من يعارضه كأنه يعارض الله هو كأنه اتخذوهم أربابا حينما يقول القرآن الكريم هذا ليس بدعا يعني معقول وهذا من واقع من واقع سيرة المسيحية هم أصاروا أربابا من دون الله المسيحيين أخذواهم أخذوا هذول أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني لما البابا يكون له العصمة ويكون له حق التشريع والتبديل في مجال العقيدة وفي مجال غفران الذنوب كما سنرى وهي سبب آخر من أسباب الانشقاق فماذا بقى؟ اتخذت أيضا الدولة الرومانية كما قلنا الدولة كانت تقوم على القوة وعلى البطش والقسوة في إذلال الشعوب وفي السيطرة عليها للأسف الكنيسة ورثت نفس هذه القوة وغرها السلطان وسلطان القوة القوة الغاشمة فبالتالي يعني ابتعدت عن رسالة المسيح رسالة المسيح في جوهرها التي كانت دعوة إلى الحب والرحمة والتآلف هو أراد أن يخفف من غلواء اليهودية وقسوتها طبيعة الكهنة القاسية عند اليهود أراد أن يخففها من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ومن سلبك الثوب فأعطيه الرداء أقوله أحب أعداءكم واحسنوا إلى مبغضيكم أو المسيئين إليكم فهذه الدعوة أين؟, أين أصبحت هذا النظام الرحمة نظام القيم الخلقية الذي جاء به المسيح استحال إلى قوة وإلى سلطان غاشم يبطش بالأعداء كل من يعارض الرأي إذا كان له رأيا في قضية علمية قد لا اتفق مع الكنيسة أصبح سميت تلك هرطقة ويحرق وأشرنا إلى ذلك ولا نريد أن نعيد هذا الأمر استمرت الحال على يعني كهذه قرونا سيطرة الكنيسة كانت طويلة أكثر من ألف عام يسمونها الأوروبيون عصر الظلمات العصر الوسيط. كانت تلعب فيه محاكم التفتيش وتعبث بمصائر الناس إلى أن ظهرت حركات الإصلاح الإصلاح الديني ابتداء مع عصر النهضة الخامس عشر عصر النهضة هو يبدو كان نهضة في كل شيء نهضة في العلوم نهضة في الفنون نهضة في الاداب وكان نهضة في مجال الدين قبل عصر المصلحين كان هنالك مصلحون كثر انتقدوا تصرفات الكنيسة او انتقدوا قضايا سارت عليه الكنيسة لكن كان جزاؤهم القتل والحرق او التغيب في ظلمات السجون حتى الموت الى ان جاء القرن الخامس عشر واشرنا الى ظهور حركة الاصلاح الديني على يد مارتن لوثر. مارتن لوثر. ولد عام 1483 توفي عام 1546 يعني ولد في أخريات القرن الخامس عشر وتوفي في منتصف القرن في النصف الأول من القرن السادس عشر وهذا العصر هذه الفترة هي قمة النهوة أو ما يسمى بالرنيسانس عند الأوروبيين عصر النهوة قمة نهضة كانت في كل شيء، ويبدو أن هذه النهضة أصابت أيضا مجال الديانة المسيحية. تعلمون كان هنالك اكتشافات الفلكية وكوبرنيك واكتشافه أن الأرض تدور تدور حول الشمس وهذا. عارضته الكنيسة ووقفت ضده واعتقلت القائلين به أمثال جاليلو العالم الإيطالي وضيقت على ديكارت لأنه يقول نفس الرأي وأجبرت جاليلو على أن يعترف بأن الأرض ثابتة ولا تدور في المحكمة وكل تلك الأمور حقيقة أرعبت العلماء لكنها لم, لم تثنهم عن السير في الطريق ويبدو أن المجموعة الأولى التي ضحت بأجسادها حرقا من الفلاسفة والأحرار والعلماء الذين أحرقوا وحتى الرهبان قسم منهم ثاروا على سلطة الكنيسة وأحرقوا كما يقول بعض الكتاب يصفه وصف بديع يقول كان من نور من نور هذه المحرقة العالم بدأ المسيحي والعالم الأوروبي بدأ يتلمس طريقة وبدأ يرى الحقائق من نور الأجساد تحت ضوء الأجساد المحترقة هكذا وصف جميل فبالتالي بدأت يعني إذا كان كل شيء ممكن أن يناقش المسلمات العلمية والأدبية والفكرية فلنرى المسلمات الكنسية والدينية أيضا يجب أن تناقش وهذا ما قام به مارتن لوثر مارتن لوثر كما قلت لكم هو راهب اسيس ألماني ولد في قرية من قرى ألمانيا بسيط مؤمن طبقا ل يعني إيمان عميق عند بالديانة المسيحية وكان كاثوليكيا مخلصا حتى أنه حج كما ذكرت في المحاضرة السابقة إلى روما لزيارة القديس قبر القديس بطرس أو الكنيسة كنيسة القديس بطرس ولكنه ذهل من هذه الأوضاع كان يتوقع أن أهل روما بقربهم من مركز البابوية ووجود الكنائس الضخمة فيها وقديس بطرس وما إلى ذلك أن يكون أكثر تدينا لكنه رأى العكس أنهم بعيدون عن التدين ثم رأى من تصرفات البابوات أو البابا ما يعني أثار الشك عنده من ذلك ما ذكرته لكم موضوع صكوك الغفران صكوك الغفران سكوك الغفران بمعنى أن التدين الباب يمنح يغفر لشخص معين ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر لقاء مبلغ معين فذغلة كيف له الحق أن يمنح المغفرة دون نظر إلى المعتدى عليه ودون نظر إلى القوانين الخلقية وقوانين العقاب التي لا يمكن أن يجب أن تعاقب المجرم، فكيف بها أن تكافئه بالبل مغفرة واين وأين هي وصايا الخالق في هذا الخصوص؟ يعني على أي أساس حتى الوصايا العشر في العهد لا تقتل لا تسرق لا؟ فدون مراعاة لخالق الكون ولالطبيعة الإنسانية ولأهل المعتدى عليه كل تلك لا ينظرها البابا ويغفر لها، فيعني في الحقيقة هاي كانت بداية الشك بدأت تساوره حول تصرفات البابا وأنها ليست تصرفات سليمة وليس هؤلاء الباباوات معصومون أو معصومين من الخطأ، فرجع إلى ألمانيا وهناك لاحظته يبدو صكوك الغفران البابا. القصة بدأت هكذا أن البابا كان يريد أن يجدد بناء أو تعمير كنيسة القديس بطرس فاحتاج إلى مبالغ من المال فطبع طبعات كثيرة نسخا كثيرة من صكوك الغفران وصار يوزعها على الرهبان والقصص ليشتروا بها ويجلبوا له الأموال القضية قضية بيع وشراء حتى الجنة والمذفرة تباع وتشترى هكذا فبعثة مجموعة من هذه الصكوك بيد راهب دومينيكي بعثها بعته إلى ألمانيا فجاء هذا بها إلى مارتن لوثر وقال له نريد أن توزعها على الخاصة على الأثرياء وممن يدفعون أكثر فثارت ثائرة لوثر ورمى هذه السكوك في وجه هذا الرسول البابا وفي اليوم التالي علق منشورا من خمسة وعشرين قضية خمسة وعشرين نقطة ضد سكوك الوفران وعلقها على باب الكنيسة التي كان في مدينة كنيسة فوتنبرغ. كنيسة ألمانية مدينة في مدينة في ألمانيا وعلقها على باب الكنيسة وكانت ضد كان جريئا فالناس زهلت كيف يمكن البابة كانت ما تزال وأيضا هيبته وقداسته لأنه هكذا أدخل في روع العامة أنه يعني مقدس وأنه يعني مسدد من السماء وما إلى ذلك ومن المسيح ف. ألصقها على باب الكنيسة بدأت الناس تقرأ ويعني ما بين عيد ومنكر المهم بدأ يكتسب شعبية منها بدأ الصدام مع البابا حينما سمع البابا حاول يثنيه أو رد على هذه القضايا الخمسة وعشرين ورد عليها بقض برد مفهوم وبدأ يناقش سلطات البابا وسلطات الكنيسة نفسها ووصل الخلاف إلى ما لا لرجة فيه فأصدر البابا مرسوما بحرمانه من أي حقوق ومن سحب منه طار الرهبة و أو يعني أثر على الإمبراطور في ألمانيا ل يعني يسحب منه حتى الحقوق المدنية فأصبح دمه مهدرا يعني ما عاد إلى أي حقوق مدنية أهدر دمه بضغط من البابا لكنه يعني يبدو أن أحد الأمراء قد حماه بطريقة ذكية وكان الأمراء يريدون أن يتخلصوا من سيطرة البابا الأمراء والنبلاء والملوك أيضا الأمراء هم أصبحوا ملوك أوروبا فيما بعد يستعيد سلطانهم السياسي فحماه بأن أدخله السجن سجنة لمدة عام والحقيقة هي كانت حماية له يعني خوفا من أن يبطش به أحد أو يرسل البابا من يقتله على أساس ويضيع دمه لأنه خلص ما عنده أي حقوق مدنية فعن طريق هذه الحماية أخر خرج بعد ذلك من السجن أكثر إصرارا وهو كان لاهوتيا متعمقا ليس عاديا حقيقة يعني كان عدا شرح الأناجيل وإله تفسيرات وتعليقات عليها. المهم بدأ يكون كنيسة لوحده ويناقش سلطات البابا مناقشة ووصل به الأمر إلى أنه كتب كتابا عنوانه كنيسة روما أسسها الشيطان. كنيسة روما أسسها الشيطان. يعني أصبح القضيه لا رجعه فيها واستطاع مارتن لوثر ان يجمع الامراء الاقوياء في المانيا من حوله فانفصلوا نهائيا عن كنيسه روما وانتشرت دعوه الاصلاح الديني في شمال اوروبا في المانيا ثم ما جاورها وانتشرت بعد ذلك إلى إنجلترا وكانت إنجلترا دعوات الإصلاح فيها موجودة متأسست الكنيسة الانجليكانيه والتي هي أيضا انشقاق عن المسيحية ومحاولة لإصلاح الكنيسة المسيحية الكاثوليكية على أي حال أهم مبادئ الكنيسة البروتستانتية هي جعل المبدأ الأول الذي قام به مارك لوثر جعل الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للمسيحية وبذلك هذا الأمر ماذا؟ معناه رد كل الأحكام التي لن ترد فيه كتلك التي تستند إلى رأي البابوات أو العلم الخاص الذي قيل أنهم يتوارثونه الواحد عن الآخر مرجعه الكتاب المقدس قال كل شيء خلاف الكتاب المقدس قام ببابوات مجامع عقدوها البابوات وأسسوا أبدوا فيها أو يقولون أن لديهم علما خاصا يتوارثونه الواحد عن الآخر هذا غير موجود وبالتالي يعني سحب سلطة قوية من يد البابات هي سلطة التشريع التي كانت بيدهم تشريع في كل الأمور والتبديل حتى في مجال العقيدة ليس في مجال الفروع بل في مجال الأصول أيضا الأمر الآخر قال البروتسانت أو لوثر أن من حق كل مسيحي قادر أن يقرأ الكتاب المقدس ويفسره وأن يفسره أن يقرأ الكتاب المقدس وأن يفسره ليس فهم الكتاب المقدس أو تفسيره موقوف أو مقتصر على طبقة بعينها من رجال الدين. بابوات أو من هم دونه كل مسيحي عند ملكة عند فهم عند إدراك معقول ممكن أن يقرأ الكتاب وممكن المقدس من الفسرة وبالتالي أيضا سحب هذا الاحتكار الذي كان موجودا لطبقة رجال الدين الأمر الثالث ليس لكنائس أو للكنائس البروتستانتية الكنائس الروتسانتية رئاسة أو رئاسة عامة ما عندهم رئاسة عامة مثل بابا وتحت السلطة فلكل كنيسة رئاستها وعمل الرئاسة هو الإرشاد والتوجيه أو الإرشاد وتوجيه من لا يستطيع أن يستقل وحده بفهم الكتاب المقدس عمل رئاسة هذه الكنيسة هو ارشاد من لا يستطيع لوحده فهم الكتاب المقدس فبذلك الغى هذه السلطات الطبقية لرجال الدين التي لاحظنا كيف أنهم تأثروا بها من التوزيع الإداري لل الروماني توزيع المناصب الإدارية عند الرومان صار هو مناصب دينية عند الكاثوليك، فما في شيء اسمه رئاسة عامة كنيسة عامة، كل كنيسة لها رئاسة خاصة. هي يعني ال البروتستانتية مارتن لوثر كان يشجع على العمل الحر، التفكير الحر، يعني تشجع جانب الحرية، وبالتالي كانت ألمانيا مركز لأنها مركز من كبير من مراكز النظر العقلي الحر كانت. ألمانيا. هذا يفسر ظهور كبار الفلاسفة وعمالقتهم والعلماء فيها يعني سواء معاصرين للوثر أو جاءوا بعده فإذا ألغى هذه السيطرة السطوة حتى لا تكون سيطرة مثل سيطرة البابا هو قاعد براما ويوجه المسيحيين في العالم كله هذه لم يقبل بها لوثر. فلكل كنيسة لها ممكن هو هو رئيسه. الأمر الآخر ليس للكنيسة المبدأ الرابع ليس للكنيسة حق غفران السيئات. فبالتالي هذه طبعا هو ضد صكوك الغفران. على إسا يغفر السيئات. فالكنيسة ليس لها هذا الحق. صادر منها هذا الحق وهو أصلا نقطة الخلاف الرئيسية الأمر الخامس الذي قامت عليه ترجمة الكتاب المقدس للغات العالم المختلفة حتى يقرأه الناس على اختلاف لغاتهم وحتى تكون صلاتهم ودعاؤهم بلغة يعرفونها الحقيقة أنه لوثر هو أهم شيء قام به هو أثناء وجوده في السجن ترجمت الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية يعتبر من من أهم الترجمات وأدقها ويعتبر أيضا آية من آيات النثر الألماني أثر حتى في الجانب الأدبي عند الألمان. طبعا لوثر تأثير كبير حتى في الحركات الفكرية والفلسفية والعلمية والسياسي في مانيا وما جاورها فيقول أنه طبعا ذيك الفترة الكتاب الانجيل يعني إما بلغات لاتينية أو بلغة يونانية أو بهاللغات القديمة ما كان يترجم يعني يعتبروها لغات شعبية لغات الأخرى الأوروبية. فما كان يترجم إلى هذه اللغات ولذلك كان طبعا من ضرورات عمل الراهب ومعرفة اللغة اللاتينية حتى يقرأ بها الكتاب المقدس هو قال لا يجب أن الناس يقرأوا الكتاب المقدس بلغة يعرفونها ويفهموها فأباحة ترجمة الكتاب المقدس الأمر السادس أو المبدأ السادس لا يعني موضوع العشاء الرباني يقول لا علاقة للعشاء الرباني بجسم المسيح ودمه وليس هو إلا الذكرى هو أنكر موضوع الاستحالة فترة من الفترات يعني أن استحالة الـ الـ هذا النبيذ إلى دم المسيح وإلى عظمه يقول هذا هو مجرد رمز للذكرى والموعظة لا أكثر ولا أقل. فيجب أن لا يفهم الناس أنهم يأكلون من يعني من عظم المسيح ويشربون من دمه. هذا فيمتزج بدمائهم. شغلة يرفضها الذوق والعقل السليم. ما معنى أن أشرب من دم المسيح؟ وأقول أنا أحبه؟ هل هذا هذه الصورة الوحشية؟ أن يشرب الإنسان من دم إنسان آخر هذا يضاعف من محبته فأنكر هذا الشيء وكان هو ضد فكرة هذا موضوع ما يسمى الأفخارستيا أو شيء من هذا القبيل العشاء الرباني الأمر الآخر إباحة الزواج لرجال الدين أول شيء هو يعني لم يعترف بضرورة الرهبنة أن يترهب الإنسان وينعزل عن الدنيا، فهذه لم يعترب بها، وليس ضرورية أن يترهبا، ورجل الدين ممكن أن يتزوج، وهو نفسه لوثر تزوج من راهبة واحدة من ثمان راهبات كانا آمنا بفكرة الإصلاح الديني مع لوثر، وطبعا هذا تطور خطير في داخل المسيحية التي كانت تحرم مثل هذه الأمور المبدأ السابع عدم, أو الثامن عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس وعدم السجود لها ذكرنا لكم أن مما تأثرت به المسيحية الرومانية المسيحية كما تجلت في كنيسة روما تأثرت به هو حتى الكنائس الشرقية للأسف يعني أيضا نفس الشيء تأثرت بنظام المعابد التي كانت سواء رومانية أو وثنية كانت موجودة في الشرق في نيقية أو فرعونية فثم صارت يعني كان موجود عبادة الصور وعبادة التماثيل فأصبحت هذه يعني جزء من من الكنيسة يجب أن يكون هناك تمثال المسيح على الصليب والأيقونات ويسجد لها ويصلى لها صور تماثيل و... فحاولت هذا الإصلاح البروتستانتية إصلاح هذا الأمر هذه أهم عالم الإصلاح الديني عند لوثر طبعا أثرت آراء لوثر في إنجلترا وصار أكثر يعني بما أن أكثر المهاجرين الذين هاجروا إلى أمريكا هم من الإنجليز من عالم الإنجليزوكسون فلذلك انتشر البروتستانت في العالم الجديد في أمريكا انتشارا كبيرا فهم الأغلبية المسيحية والكاثوليك يعتبرون أقلية في أمريكا فصار لهم موطئ قدم كبير لكن لو دققنا في نظم الإصلاح الديني في نطاق الإصلاح هذا هل هو إصلاح للعقيدة المسيحية أم إصلاح للكنيسة المسيحية هل هو إصلاح للديانة المسيحية إصلاح ديني فعلا كما يقال لو دققنا فيه لا نجد فيه أنه إصلاح للديانة المسيحية كما تحرفت بعد ذلك ليس فيه إصلاح للعقيدة بقيت عقيدة التثليث وما شابها من القضايا موجودة والخطيئة وما إلى ذلك كلها موجودة لم يتعرض لها لوثر، فلذلك إصلاحه كان متركزا أو مركزا على إصلاح الكنيسة ومن هنا كان كانت نتائجه محدودة جدا حتى الحرية الفكرية التي دعا إليها ورفض سيطرة طغيان البابوات يعني نجده حينما جوبها ببعض النقاشات وساعد على النظر الحر فبذلك بدأ حتى أتباعه من كان هناك رجالات كثيرين من البروفيسانتية يناقشون يضعون عقائد المسيحية على المحك فبدأوا يناقشون قضايا مثل التثليث والعقيدة الأصلية ففوجئ لوثر بأن هذا الباب الذي فتحه باب لا ينسد لأنه ممكن أن يعصف بالمسيحية كلها فوقف أمامهم هنا قال لا مجال أمور فيها للنظر العقلي ولا للتفكير الحر يجب أن نسلم بها تسليما وذلك خالف قناعاته الأولى التي ترفض التسليم ببعض الأمور ثم أنهم لما زادوا في النقاش وبدأوا يتمردون هددهم وأسكتهم بسلطة بالسلطة السياسية تحالف مع السلطة السياسية ضدهم وهذا عين ما فعلته الكنيسة الرومانية فاعتمد أنه على سلطان الأمراء الذين ساهموا أيضا في نشر وفي حماية مارتل لوثر من الأذى الذي كان سيتعرض له لو بقي وحيدا دون حماية استعان هو أيضا بالتحالف تحالف مع السلطة السياسية بالتالي يعني لم يفترق عن البابا في في هذا المجال فالمهم أن نتائج الإصلاح بقيت نتائج محدودة يعني لم كنا نتوقع منه أن يناقش قضايا مثل التفليث مثل تأليه المسيح مثل الخطيئة الأصلية وجعل البشر كلهم مخطئين بسبب جريرة أبيهم آدم إلى أن جاء المسيح فكفر عنهم ومثل هذه الأمور الجوهرية لكن هو بقي في حدود ما ابتدعته الكنيسة هو حاول أن ينفيه فلذلك هو إصلاح كنسي وليس إصلاح ديني بالمعنى العميق لهذه الكلمة بقيت لدينا من المناقشنا للمسيحية يعني بعض الأمور حول الحواريون والرسل والعهد الجديد الحواريون كما تعلمون عددهم اثنى عشر منهم من بطرس و. توما ومجموعة 12 واحد إلى يهودا الإسخريوطي الخائن الذي أسلم المسيح إلى جلاديه منهم من يضع برنابا برنابا مع الحواريين ولكنه يقول إذا لم يكن من الحواريين فهو على الأقل من الرسل السبعين هنك أيضا الرسل السبعون الذين اختارهم وقال أن المسيح اختارهم لتعليم المسيحية وهنالك المائة والعشرون الذين خطب فيهم بطرس خطابا فأمتلأ بعده بالروح القدس كما تروي الرواية المسيحية وهؤلاء يعني أطلقهم بطرس ليدعوا للمسيحية ثم هذه فيما قد يرد هذا المصطلح لأنه مصطلح الحواريين يرد كثيرا حتى في القرآن الكريم ويرد عند المسيحيين طبعا ليس من هؤلاء الحواريين هو بولس أو شيء من هذا القبيل الكتاب المقدس أو العهد الجديد هو العهد الجديد هو الكتاب المقدس عند المسيحيين لكنه يسمى العهد الجديد لماذا؟ لأن الكتاب المقدس هو شامل للعهد القديم والعهد الجديد الكتاب المقدس عند المسيحي يعني شامل للتوراة وللإنجيل وهذه مصيبة كبرى أن المسيحية جاءت فآمنت بكل ما جاءت به التوراة بصورتها المحرفة فدخلت فأضافت أساطيرا على أساطيرها على أساطيرها وتحريفات على تحريفاتها. كلمة إنجيل إنجيل مع إنجيل معناها يعني كلمة يونانية ما يبدو هي معناها البشرة أو البشرة لما يأتيك إنسان تعطيه بشرة حل حلوة أو شيء من هذا القبيل فهي بمعنى البشرة بشرة الخلاص التي حمل الذي حمله أو التي حملها المسيح إلى البشر واستعملها الرسل من بعده بنفس المعنى على أن الإنجيل ينقسم إلى الأسفار التاريخية والأسفار التعليمية قسم الأسفار التاريخية هو الأناجيل الأربعة إنجيل متى قرقص ولوقا ويوحنا هذه تؤرخ لحياة المسيح وسيرته ومواعظه كل ما تعلق به ورسالة أعمال الرسل أيضا تحوي قصة حياة معلمي المسيحية بخاصة بولس الأسفار التعليمية تشمل أو تشمل 21 رسالة و تتوزع بين رسائل بولس أكثرها تقريبا هي موقف الأسافار التعليمي على رسائل بولس ورسائل يوحنا كثير منها رسائل لبولس رأتنا رسائل أو ثلاثة رسائل من كتابة يوحنا رسالتين من كتابة بطرس إلى آخره وأخرى من كتابة يعقوب هناك رؤيا يوحنا اللاهوتي يقال فيها كثير من الأساطير. يعني بالنسبة هم يرون أن هنالك إنجيلا لعيسى. الإنجيل الذي تحدث عنه القرآن وأشارة وهناك إشارة في إنجيل مركوس إشارة إلى إنجيل عيسى. أين ذهب إنجيل عيسى هذا نفسه؟ لا أحد يعرف لأنه لا يعقل أن عيسى عليه السلام كان يذكر أن هناك إنجيل وهؤلاء الرواة تلامذة والحواريون يقولون أن هناك إنجيل يؤرخ لعيسى ولحياته وأقواله وعيسى غافل عن ذلك هو استمر في دعوته أكثر من ثلاث سنين. لا يعقل أنه لم يكن عنده انجيل بل هم يشعون إلى أنه عنده انجيل لقد اختفى، اختفت وبقيت اناجيل التي هي من عشران احرقت في مجمع نقية حينما لم يعترف بكثير من الاناجيل الصحيحة التي بقيت وسلمت من الفناء حينما كان المسيحيون يختبئون في الصحاري وفي الجبال هربا من بطش الرومان. فطبعا كانوا يخوفون أي أثر يدل عليهم وكان الإنجيل أكبر أثر ومستمسك يمكن أن يوقع بهم في في طاولة ال الإعدام والقتل وأنه دليل عليهم فكانوا يخوفون هذه الأنجيل لكن حينما استعادت المسيحية يعني أمنت جانب السلطة وسلطة رومانية صارت هذه فأظهر كثير من الرهبان وهذا الأناجيل الحقيقية التي كانت مخبأة وجاءوا بها إلى هذا المجمع وإذا يفاجئون بأن كل لم يختار غير الأناجيل التي تمشي على هوى الإمبراطور و الرهبان الذين أو البابوات أو البطارك الذين يقولون بألوهية المسيح فأحرقت سائر الاناجيل الأخرى الحقيقية هذا أهم يعني ما يمكن أن نعرفه من المسيحية عقيدة وكتابا وطقوسا وتشريعات اذا اردنا كلمه مجمله للحديث او نقيم بها الديانه المسيحيه فنقول انها ديانه جاءت ديانه سماويه والمسيح جاء نبي بلغ رساله ربه خير تبليغ وكانت رسالته رسالة إصلاح خلقي وتهذيب للنفوس لكنها كانت رسالة صافية صافية صفاء كبيرا وكان المسيح يمثل النموذج الأكبر والنموذج المجسد للإصلاح ولهذا الجانب الخلقي والقيمي لكن هذه الرسالة السامية سرعان ما تبددت للأسف على يد الأتباع الذين لم يلتزموا بها كما يجب ثم أنها تحولت إلى هياكل مادية لو قدر للمسيح أن يظهر من جديد لكان أول من يحاربها فإنه سبق وأن حارب. هياكل الهيكل حينما حولوا مكان العبادة, مكان العبادة إلى حانوت للتجارة ونصوصه واضحة في مهاجمة اليهود والكهنة الذين حولوا بيت الرب إلى دكان للبيع فماذا به إذا يرى لو قدر له أن يظهر ويرى ما حوله البابوات الذين يمنحون صكوك الغفران حول الدين إلى تجارة وتراكمت قشرة سميكة على الجانب الروحي والخلقي للمسيحية قشرة من حب السيطرة والطغيان واختفت تلك الرسالة السامية حيث أن أصبح في العصر الحديث أصبح التبشير والاستعمار يعني يقرناني بمفهوم واحد وهناك كتاب مهم جداً ظهر في الستينات عنوانه التبشير والاستعمار. الأستاذين فاضلين الدكتور عمر فروف والدكتور عمر فروخ والدكتور الخالدي دعم الكتاب كلهم دعم بالوثائق على التخطيط والتنسيب بين حركات التبشير المسيحي وبين الغزو الاستعماري للعالم، وهو أمر تتفق فيه الكنائس كلها. لا فرق بين بروتستانتية أو أنجليكانية أو كاثوليكية أو أرثوذكسية كلها كانت تعمل سوية مع الاستعمار لسيطرة على الشعوب فأي دين وأين رسالة المسيح السامية من هذا الذي يدعون إليه للأسف كان هنالك بعد بعد الأرض عن السماء بين تعاليم المسيح وبين ما فعله المسيحيون وبين ما هو موجود فيما يسمى كتاب مقدس أيضا يمكن أن نشير إلى حقيقة هامة أن المسيح دعا إلى عبادة الله الواحد الأحد وإذا به يصبح هو المعبود يؤلى وهذا عين التحريف وعين الانحراف هذه بكلمة مجملة يمكن أن نقيم ويمكن الكلام أن يكون كثيرا فيما أوردناه من معلومات حول المسيحية سنحاول إن شاء الله في المحاضرات القادمة أن ندخل إلى عالم المذاهب الإسلامية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته